بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب الصلاة من مختصر الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي ونتكلم إن شاء الله في هذا الدرس ودرسين آخرين عن أحكام صلاة الجماعة فنظرا لطول الكلام عن صلاة الجماعة سنجزئ الحديث عنها إلى ثلاثة دروس متتالية الدرس الأول نتكلم فيه عن طائفة من الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وصلاة المؤتم خلف الصف وصلاة الإمام الراتب وشروط الإمامة ومنطبط الإمامة فنقول وبالله التوفيق إن صلاة الجماعة لها مكانة كبيرة في الفقه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقتدي يقتدل الناس به في فعلها وذكر فضلها وورد في السنة من الأحاديث التي تتعلق بشروط الأئمة وصفات الأئمة الكثير والكثير والجماعة في اللغة تعني العدد يعني عدد كل شيء وكثرته ويقال المسجد الجامع أي المسجد الذي يجتمع فيه الناس ويكثرون والجماعة هو عدد من الناس يجمعهم غرض واحد أقل من يتحقق به الجماعة أو أقل ما تتحقق بها الجماعة اثنان إمام ومأمو لأن علماء اللغة يقولوا إن أقل الجمع اثنين ولما سميت جماعة أو صلات جماعة سميت كذلك لأن المصلين يجتمعون في الفعل في الزمان وفي المكان فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهيا عنه. المصنف رحمه الله يتكلم عن حكم الجماعة وفضلها فيقول فصل الجماعة بفرض غير جماعة سنة ولا تتفاضل وإنما يحصل فضلها بركعة وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي إلا امرأة أن يعيد مفوظا مأمما ولو مع واحد غير مغرب كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفعا وإن أتم ولو سلم أتى برابعة إن قاربا حكم صلاة الجماعة أبناءنا الطلاب يختلف في المزهد باختلاف أحوال الصلوات يعني تقريبا تعتريها الأحكام الخمسة فتارة تكون الجماعة سنة مؤكدة كما في صلاة الفرائض معدل مع جمعة حتى ولو كانت تتفردة من الفوائد وتارة تستحب الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وصلاة التروية وتكلمنا عن التروية وتارة تكون الجماعة مكروهة كاجتماع جمع من الناس في صلاة نافلة أو في مكان مشتهر كما سبق ذكره في صلاة التطور وأحيانا تكون الجماعة جائزة فيما سوى ذلك وأحيانا تكون الجماعة فرق كما في صلاة الجمعة إن الجمعة لا تتحقق إلا بالجماعة على الخلاف اللي سيرب في موضعه لعدد أربعين أو اتناشر أو ثلاثة أو سبعة أو أكثر أو أقل والإمام الحطب رحمه الله يشير إلى أن حكم صلاة الجماعة سنة وهذا اللي عليه أكثر شراح وأكثر شيوح والكثير منهم يقول مؤكدة سنة مؤكدة والإمام المازري رحمه الله نقل عن بعض أصحاب المذهب أنها فرط كفاية وقال صاحب الترقين مندوبة مؤكدة الفضل وقال في العارضة عارضة الأحوز مندوبة يحث عليها يحث عليها الإمام بن رجل رحمه الله جمع بين هذه الأقوال فقال فرط كفاية من حيث الجملة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصة نفسه أيا كان الخلاف في الجماعة فإن عندنا من أدلة السنة ما يؤكد على مشروعية صلاة الجماعة حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحول عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية الحديث مروي عند نسائي وبي داود وابن حبام والحديث الآخر حديث فإن مالك ابن الحوير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيم ولي أمكما أكبركما والحديث سبق في, في فصل الأزامة الجماعة لها فضل عظيم ورد في هذا الفضل أحاديث عدة نذكر لكم منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأرضهما المتفق عليه في الصحيحين قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة وفي رواية ب25 ورؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في جماعة الجماعة في ضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين وعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة, خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في صلاة اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة ولذلك المصنف رحمه الله يشير إلى أن صلاة الجماعة لا تتفاضل تفاضلا يكون سببا في الإعادة ولكن يحصل فضلها الوارد في الأحاديث السابقة بإدراك ركعة كاملة يدركها الشخص مع الإمام ومعنى إدراك ركعة كاملة أن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد الرفع فالإنسان إذا أدرك دون ركعة لا يحصل له فضل الجماعة مع أنه مأمور بالدخول معلمة وهو مأجور بالنزاع لكن أجره لا يتساوى مع أجر من أدرك الجماعة من أولها وقد أثر عن بعض السلف الصالح أنهم كانوا إذا تركتهم تكبيرة الإحرام حجنوا وعزوا بعضهم في ذلك يعني اللي تركت أو اللي فات تكبيرة الإحرام كان يعز من الناس لأن فاته فضل كبير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عن بعضهم أنه كان يقول والله ما رأيت قفى مأموم منذ سنين بعض السلف من التابعين كان يقول انه ما شفش قفى مأموم من سنين وهذا يحتمل احتمالين يحتمل انه كان بيصلي امام ويحتمل انه كان بيصلي دائما في الصف الاول وناس كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وتابعين بحسن يوم الدين كانوا حريصين أشد الحرص على إدراك الإمام من أول لحظة إلى آخر لحظة وصلاة الجماعة مع الرلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير والفضل أفضل من غيرها لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة لكن هذه الفضائل لم يدل دليل على أنها سبب للإعادة يعني أن الإنسان صلى مع قوم من ذوي غير الصلاح فما فيش دليل على أنه يعيد مع قوم من ذوي الصلاح. يعتد الجماعة لتحصيل الفضل إذا لم يستطع الإنسان تحصيل فضل الجماعة يعيد صلاته مرة أخرى حتى ولو في وقت الضرورة. لكن إن قضى وقت الضرورة فلا يعيد وينوي بإعادته الفرد مفروضا الأمر لله تعالى في قبول ما شاء بالشروط والضوابط التالية: أولا أن يكون المرء قد صلى مع صريه لأن صلاته مع صريه هنا في حكم النافلة. أو يكون قد صلىها منفردا ولو حكما كذلك من أدرك أقل من ركعة أما لو صلىها مع امرأة فلا تلزمه الإعادة لأنه أدرك معها فضل الجماعة اثنين أن يكون الإنسان قد صلى مأموما لا إماما لأن صلاة المعيد تشبه النافلة إلا لمن لم يحصله بأحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام النبوي الأقصى فإنه لا يعيد في غيرها جماعة ومن صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا ومن صلى في غير المساجد الثلاثة جماعة أعاد بها جماعة لا فذن. نظرا لما كانت هذه المسايد ثلاثة يعيد الصلاة مع الجماعة أو مع إمام راتب ولو كان هو, هو والإمام فقط وهذا على الراجح مقابل الراجح يعيد حتى ولو مع شخص واحد أربعة أن لا تكون الصلاة المعادة صلاة مغرب أو عشاء بعد وتر في المغرب تحرم الإعادة لأنها تصير مع الأخرى شفعا ولما يلزم من ذلك التنفل بسلاس وهو لا نظير له في الشرق وفي العشاء بعد الوتر لا تعاد لأنه ساقع في مخالفتين أو في مخالفة لأنه إن إعاد الوتر لازم مخالفة حديث قيس بن طلق المتقدم لا وتران في ليلا وإن لم يعد الوتر لازم مخالفة حديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا وحديث سيدنا بن عريرة النوم على وتر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنوم على وتر إذا لم يعد صلاة المغرب كما قال المصنف فإن أعاد ولم يعقد قطعه وإلا شفع وإن أتم ولو سلم أتى برابعة إن قرضه هذه المسألة تثريع على المشهور الذي يقول إننا بنينا على أنه لا يعيد المغرب فأخطأ وأعاد من غير نية يعني أعاد من غير أن ينوي رفض الصلاة الأولى ينظر في أمر هذا المصنف إن لم يعقد ركعه برفع رأسه يقطع ويخرج ويجعل يده على أنف مخافة الطعن على الإمام بحوجه على غير هذا الوجه أما إن عقد ركعة فليشفعها بركعة أخرى مع الإمام ويسلم قبله وتصير نافلة التعليق نود أن نذكره هنا في مسألة وضع اليد على الأنف دلالة على مدى أدب الفقهاء في تعامل المرء مع الإمام في الصلاة قالوا إن الإنسان إذا خرج من الصلاة بعد الأزان في ذلك طعن على الإمام وقطع فيه والإنسان لو خرج من الصلاة بصفة شديدة لا يفهم منها إلا الطعن على الإمام فمن أجل ذلك قالوا أن يضع يده على أنفه ليوهم الناس أن هناك علة ألمت به من حدث أو رعاف أو نحو ذلك وهذا تأدب مع الإمام لأن المأموم من مساجينه الإمام وللإمام مكانته الكبيرة في الدين الإمام الأعظم هذا شيء وإمام الصلاة لكن هنا بنتكلم عن إمام الصلاة قال المصنف رحمه الله مبيّن بقية الأحكام المتعلقة بالجماعة أيضا وعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت ولا يطال ركوع لداخل والإمام الراتب كجماعة ولا تبتدئ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا صرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها والقطع بسلام أو مناف وإلا أعادة وإن أقيمت بمسجد على محصر الفضل وهو به خرج ولم ينصلها ولا غيرها وإلا لزعته كمن لم ينصلها وببيته يتمها النص هذا أبناء الطلاب اشتمل على نخبة هامة من الأحكام منها مسألة صلاة المؤتم خلف من يعيد الصلاة لو الإنسان أعاد صلاته لإدراك فضل الجماعة مؤتما ثم ذهب الإمام لكونه مسبوقا فاعتقد الشخص شخص آخر أنه يصلي منفردا وجاء واقتدى به فإن من صلى خلفه تجب عليه الإعادة فذا لماذا؟ قالوا لأن المعيد متنفل ومن اتم به مفترض ولا يصح فرض خلف نفل هذا في المذهب وإذا واجبت الإعادة عليه فيعيد حتى ولو في جماعة يلحق بذلك أيضا من صلى وحده وصلى إماما فإن من صلى خلفه يعيد صلاته أبدا أما هو فلا يعيد وإنما لم يطلب بالإعادة هنا لماذا؟ لأن فضل الجماعة قد حصل له على احتمال كون هذه الصلاة هي فرض ومعنى قول المصنف رحمه الله وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفزازا أن المؤتمون بالمعيد يعيدوا صلاتهم ما لم يتبين المعيد عدم صلاته الأولى بأن ظن أنه صلىها فتبين له أنه لم يصلها أو تبين فساد الأولى لفقد شرط أو ركن كما لو تبين له أنه صلىها بغير وضوء مثلا وإلا فلا إعادة على المؤتمين من حسار الفرد في الثالية فلم يأتموا بمتنفذ مسألة أخرى مسألة الإمام يطول الركوع انتظارا لشخص داخل يقع فيها كثير من الناس يسمع بإنسان داخل من الخارج فيطيل الركوع انتظارا المصنف رحمه الله يرى أن هذه المسألة مقروهة يعني تطويل الركوع لاجل انتظار الداخل إلى الصلاة مقروه محل كراهة الانتظار إن لم يخشى الامام ضرر الداخل إذا لم يطل الركوع أو خشية فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يدرك رقوعها معه أما الفذ فلو أن يطيل للداخل يعني الإنسان الفذ يطيل لكن الإنسان المأموم لا يطيل إلا إذا خشية ضررا على الداخل بعض الناس يقع في خطأ يتكلم فيه العام كلام للإمام إن الله مع الصدرين انتظر يا فلان كلام من هذا القبيل ليفيد الإمام إن هو جاي متأخر فانتظر هذا يتنافى مع الصلاة ويتنافى مع الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء في الصلاة وبعض الناس إذا شعرت بالإمام راكع تجري وتهرول حتى تحاول الإدراك وهذا أيضا يتنافى مع الصلاة لأن الصلاة ينبغي للمرء أن يأتي إليها بتأنن وعقار وخشوع والإمام لا ينبغي عليه أن يطيع الإنسان في ذلك يقول له إن الله مع الصابرين أو انتظر لا ينبغي عليه أن يطيع حتى لا يقع في إشكالية مذهب أبي حنيفة رحمه الله في الفتح على الإمام التي ذكرناها سابقا وقلنا إن الإنسان لو فتح على الإمام وكان الإنسان من خارج الصلاة فالإمام لا يطوعه وإن طوعه فتبطل الصلاة لأن كأن الإمام أدار معه حوار فما بالك بإذا كان المسألة مجرد كلام يقول للإمام إن الله مع الصغرين أو انتظر هذه المسألة مسألة تطوير للرقوع للقادم فيها اختلاف عن مسألة تقصير الصلاة من أجل أصحاب الحاجات كالمرضى والصبيان لأن كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف كمان الانتظار في صلاة الخوف لأجل انضمام الطائفة الثانية والصلاة هذا انتظار مشروع يعني التخفيف شيء مشروع والانتظار في صلاة الخوف شيء أيضا مشروع هنا مسألة هامة جدا وهي مسألة الإمام الراتب صلاة تحسى الجماعة والمرد الإمام الراتب من؟ الإمام الذي نصبه السلطان أو نصبه الناس للإقامة للإمامة بمسجد معين أو اعتد أن يقوم بذلك بصرف النظر أن يكون راتب في الصلاوات الخمسة أو راتب في بعض الصلاوات دون بعضها كما لو رتب الناس إماما للجهرية وإماما للسرية الفقهاء يجعلوا للإمامة راتب مكانة كبيرة في الكثير من الأحكام من بين هذه المكانة إن صلاة وحده تحسب جماعة فيما هو راتب فيه من حيث الفضل والحق فيدرك فضل صلاة الجماعة على صلاة الفز المتقدم في حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز كذلك ينوي الإمام إذا صلى وحده للإمام الراتب أن يجمع بين سمع الله لمن حمده يقول سمع الله لمن حمده ولا يزيد ربنا ولك الحمد خلافا لمن يرى الجمع بينهما الإمام الراتب لا يعيد الصلاة في جماعة أخرى ولا يصلي بعده جماعة ويعيد معه الإنسان إذا أراد أن يدرك الفضل اتفاقا وله أن يجمع الصلاة وحده في ليلة المطر وإذا أقام الإمام الصلاة فلم يأتي أحد لم يندب له طلب الجماعة في مسجد آخر بل هذا مقروف في حقه وهو مأمور بالصلاة في مسجد رأينا أهمية الإمام الراتب ومكانته في الفقه. فنقول كل هذا محله ماذا؟ إذا لم يكن هناك تقصير من الإمام الراتب في دوره أو في عمله يعني الإمام الراتب لا يتأخر عن الصلاة ويأتي بعد أن يفرغ الناس من صلاتهم بسبب تطويله بسبب تأخره ثم يقيم صلاة ويقول أنا إمام الراتب لا هذا في حق الإمام الراتب الملتزم بمواعيد الصلاة ولو جاء المسجد ولم يجد أحدا من الناس في وقت الصلاة أقام الصلاة وصلى واحتسبت صلاته صلاة جماعة مسألة أخرى هي مسألة الشروع في الصلاة بعد أقامة الصلاة الحاضرة المصنف رحمه الله يرى أنه يحرم على الشخص المنفرد أو المتعدد أن يشرع في صلاة فرد أو نفل في بازجد بعد شروع المقيم في إقامة الصلاة إلى الجماعة وإذا قيمت الصلاة هو في الصلاة نافلة أو فريدة بالمسجد أو برقبة المسجد يلزمه القطع والدخول مع الإمام سواء كان المرء عقد ركعة أو لم يعقد ركعة محل القطع هنا إذا خشي بإتمام الصلاة فوات ركعة قبل الدخول مع الإمام لكن لو ظن أو علم من حال قراءته وحال صلاته أنه سيدرك الركعة لأن الإمام بينتظر فترة ليسوي الصفوف ففي هذه الحالة يلزم إتنام النافلة سواء عقد منها ركعة أم لا ويتم الفريضة أيضا بس ما تكونش هي الصلاة المقام بأن كان في ظهر مثلا فأقيمت عليه العصر لأن لو كانت الصلاة المقام هي نفسها اللي بيصليها كمان أقيمت عليه العصر وهو يصلي العصر فينصرف في الأمر إن لم يكن قد عقد الركعة الثالثة يلزم أن ينصرف من الركعتين شف ويرجع ويجلس ويسلم ويدخل مع معلما وإن كان قد عقد الركعة الثلاثة بالفرغ من السجود على المعتمد من المزل يكملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة وكذا الحال في من أتم ركعتين من المغرب فأقيمت عليه يكملها فريضة وكذا الحال في من أتم ركعة من الصبح يكملها فريضة فيما يظهر إلا أنه في صلاة المغرب يخرج من الصلاة حتى لا يصير متنفلا في وقت نهج وعندنا أدلة هامة جدا على عدم الشروع في صلاة بعد قيام الصلاة المكتوب منها حديث أبي في مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب يستدل أيضا بما رواه مالك عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم للإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلتان معا أصلتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين التي قبل الصبح الإمام ابن بطال وهو من أحد شراح صحيح البخاري وهو من أئمة المذهب رحمه الله يقول أجمعوا على أن من عليه صلاة الظهر، فدخل المسجد ليصليها، فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته ويكملها. قال مالك: ومن أحرم فريضة في المسجد، فأقيمت عليه تلك الفريضة، فإن لم يرتع قطع بسلام ودخل مع الإمام، وإن ركع صلى ثانية وسلم ودخل معه، وإن صلى ثالثة صلى رابعة، ولا يجعلها نافلة ويسلم ويدخل معه، وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثا وخرج فهذا يدل أن حديث مالك المرسل عن أبي سلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصلتان معا إنما هو عندي كلام للإمام الدبطال إنما هو عندي في من اشتغل بنافلة عن فريضة ولو كان في من اشتغل بفريضة لأمره بقطع الصلاة ولو كان في الرابعة أو الثالثة من اللغة كيف يكون القطع في هذه الحالة يعني الإنسان اللي قيمت عليه الصلاة كيف يقطع يقطع بسلام أم يقطع بغير سلام قالوا يكون قطع الصلاة التي يصليها الإنسان إما بالسلام أو الاتيان بأي شيء منافع مما ينافع الصلاة كالكلام ورفض النية فإن لم يقطع بشيء من ذلك ودخل في الصلاة مع الإمام مباشرة فسدت الصلاتان ويلزم إعادة كل إعادة كل منهما إن كانت الأولى فريضة لماذا؟ قالوا لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة أو أشرك صلاتين في صلاة واحدة وهذا اضطراب وتذبذب في النية الـ الـ الـ الـ الإمام أبو حنيفة رحمه الله عنده في مسألة السلام في الصلاة لا يعتد بذلك ويعتد بالخروج من الصلاة بأي شيء يتنافى مع الصلاة و بعض فقهاء مذهبنا في ذلك هنا فقهاء مذهبنا رحمهم الله قالوا في هذه الحالة يأتي بأي منافي ينافي الصلاة يأكل يتكلم يرفض النية يفعل أي شيء يتنافى مع الصلاة فما ردوا به على أبي حنيفة في هذا الموت وقع بعضهم هنا فيه رحمة الله تعالى على الجميع مسألة إقامة الصلاة على من صلى المقامة قبل ذلك يعني إنسان بعد الأذان صلى صلاة الظهر في مسجد أو في بيت ثم قيمت الجماعة عليه في المسجد أو ملحقات المسجد وكان قد صلى الصلاة قبل ذلك صلاة في جماعة حصل له فضلها في جماعة أخرى مثلا في هذه الحالة يلزمه الخروج من المسجد أو من الرحبة وجوبا ولا يعيدها مع الإمام ولا يصلي فرضا غيرها ولا يمكث في المسجد بدون صلاة سبحان الله لماذا؟ قالوا إن الإعادة أو صلاة فرض غيرها ممتنعة استنادا للحديث المتقدم أصلاتان معنا ولماذا يخرج ولا يمكث في المسجد بدون صلاة قالوا إن بقاءه في المسجد بدون صلاة فيه طعن على الإمام لكن إن لم يكن قد حصل رمو الفضل في الصلاة الأولى لأن صلاة وحدة أو صلاة مع صبي وهي مما تعاد لفضل الجماعة يلزم الإعادة مع الإمام خوف الطعن عليه بالخروج أو البقاء بدون صلاة وينوي بصلاته مفوضا مأموما ما الحكم لو أقيمت الصلاة علي وأنا في بيتي وصلي في بيتي يلزمني حينئذ أذن إتمام الصلاة مطلقا سواء كانت هذه الصلاة هي المقامة أو غيرها وسواء خشيت فوات الركعة مع الجماعة أو لا وسواء كنت قد أدركت من صلى ببيتي ركعة أو لا يعني يعني سواء كنت أدركت في الصلاة ركعة أو لا وجه الفرق بين الحالتين تقريبا أن الخطاب بالصلاة لمن هو في داخل المسجد أشد ممن هو في خارج المسجد ولأن المصلي في المسجد يجب عليه مراعاة حالة الإمام ومكانته ومكانة الجماعة الأولى وإذا لا يتأتى في من يصلي خارج المسجد يعني اقمت الصلاة على الإنسان وهو في مسجده وهو في المسجد لها مكانتها لكن اقمت الصلاة عليه وهو في خارج المسجد لها حكمها في المسجد لها مكانتها لما يتعلق ذلك بفضل الجماعة ومكانت الإمام ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن شروط الإمامة وعن من طبط الإمامة الإمامة لها عدة شروط المصنف رحمه الله ذكر هذه الشروط بطريقة التعرض للموانئ أبرز الشروط الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والعدالة والقدرة والعلم بما تصح به السبب والمصنف في هذا النص تكلم عن الشروط بذكره للموانئ فقال وبطلت باقتداء بمنبانة كذا كذا كذا يفهم منه ان عكس ذلك او محترز الشر محترز البطلان يقابله الشر جبلة الشروط مثل ما قلنا الاسلام والبلغ العقل الى اخرى المصنف رحمه الله يقول وبطلت باقتداء بمنبانة كافرا او امرأة او خنثا مشكلا او مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما أو مهدثا إن تعمد أو علم مؤتمه شرط الإسلام في الإمامة ينقضه الكفر فالإسلام شرط وبالتالي لا تصح صلاة إمامة الكافر وهذا شرط الإسلام شرط في كل الصلوات الإمام والفذ والممو واستدلالا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم والمصنف رحمه الله يلاحظ هنا أن كل من ذكره في عدم صحة الإمامة إنما هو للشخص اللي أم من هو أعلى منه يعني لما نجي نتكلم نقول مثلا بطلان الصلاة بإمامة المرأة يعني للرجل بطلان الصلاة بإمامة المجنون يعني للعاح بطلان الصلاة بإمامة الفاسق يعني للعدل وهكذا كما سنوي الشرط الإسلام الإسلام شرط في الصلاة لو اقتدى الإنسان بشخص ثم يتبين له أنه كافر بطلة الصلاة اقتداء بكلام المصنف الإمام الدردير رحمه الله له موقف في مسألة عد هذا الشرط من شروط الإمام قالوا يعني في عده هنا مسامحة لأنه هو شرط في الصلاة مطلقا ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به ولا يحكم بإسلام المرء إلا إذا علم منه النطق بالشهادتين شرط الذكورة في الصلاة الذكورة المحققة شرط في الإمام وعليه لا تصح إمامة المرأة مطلقا سواء في نافلة أو فريضة وسواء كان مؤتمنون رجال أو نساء ويلحق المرأة الخنثى المشكل احنا سبق لنا قبل ذلك ان ذكرنا ان الخنثى نوعان خنثى مشكل وخنثى غير مشكل الخنثى المشكل لا تصح امامته لغيره ولا لمثله اما المرأة فاذا اقتدى بها نساء صحت صلاتها هي فقط والمسألة فيها تفصيل واسع في المذهب في غير المذهب الإمام المازير رحمة الله تعالى عليه يقول لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها حتى وإن خرج الوقت الإمام الشحنون يقول أيضا يعيد أبدا من صلى خلف خنثى محكوم له بحكم النساء ولو حكم له بحكم الرجال لم يعيد وفي نهي عن إمامة المرأة في حديث سيدنا جابر بن عبد الله حديث طويل قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا للأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وفي هذا الحديث ألا لا تأمن امرأة رجلا ولا يأمن أعرابي مهاجرا ولا يأم مفاجر مؤمنا إلا أن يقره بسلطان يخاف سيفه وسوته الحديث في ضعف رواه الإمام ابن ماجه والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى وضعفه غير واحد من علماء السنة. العقل من شروط الإمامة هو من شروط التكاليف الشرائع كلها. وبناء عليه إمامت المجنون غير صحيح قالوا لأن صلاة النفس باطلة، فكيف تصح الرعيرة؟ حتى وإن كان يجين طارة ويفقتر أخرة، فصلّى وراءه حال الإفاقة صحت صلاته هو. والصلاة صحيحة لأن الأصل السلامة فلا تفسد بالاحتمال والانسال لو صلى خلف رجل فبان أنه مجنون جنونا مطبقا وسبق لنا أن قسمنا الجنون إلى مطبق وغير مطبق وأما في حال جنودي فلا تصح في حال الجنون فلا تصح الصلاة استنادا إلى عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث كذلك من الشروط في الإمامة العدالة وبناءا عليه، فإمامة الفاسق لا تصح. ولعدالة هنا الملكي لهم فيها كلام قالوا إنه لا يشترط ظهور العدالة بل يكفي السر عند جماعة من الفقهاء. يعني يكون مستور الحال. الإمام الملك رحمه الله يقول لا يصلي لا يصلي خلف المجهول إلا أن يكون إماما راتبا. وأما الفاسق بجواره يفضح المذهب منع. والدليل على اشتراط العدالة ما تقدم في اشتراط الإسلام وقالوا أن الفاسق أسوأ حالاً من المرأة في مسألة قبول الشهادة بالنسبة للمرأة يعني المرأة تقبل شهادتها الفاسق لا تقبل شهادة وبناء على هذا الشرط يشير المصنف رحمه الله إلى أن المصلي أن الصلاة تبطل إذا تبين المؤمن صلاة خلف الفاسق بالجارحة كالزاني وشاله الخمر والعاق الوالدين وهذا على غير المعتمد من المزال أما المعتمد فلا تشترط العدالة فتصح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق الفسق بالصلاة كان يقصد بالتقدم الكبر أو يخل بركن من أركان الصلاة أو بشرط من شروطها وفي خلاف كبير للفقهاء في مسألة إمامة الفاسق وبعض العلماء يفرق ما بين درجات الفسق الإمام بن باشير مثلا يقول أن الخلاف في إمامة الفاسق خلاف في الحال. فإن كان من التهاون والجرأة بأن يترك مأتمن عليه من فروض الصراكة الاثنية والطهارة فلا تصح الإمامة وإن كان مما اضطره هوى غالب إلى ارتكاب كبير مع براءته من التهاون والجرأة صحت الإمامة كل هذا يعلم بقرين الحال وقد توترض الآثار عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقافي وفي تفصيل العلماء فيما لو كان الفاسق هو الإمام يعني الإمام الأعظم نصلي خلفه أو لا نصلي والجمهور على الصلاة خلفه حتى لا يؤدي ذلك إلى فتنة بالأمة من شروط الإمامة المفهومة من المحترزات إن الإمام لا يكون مأموم وبالتالي تبطل صلاة من اقتدى بمن بان مأموما لفقد الشرط العدمي وهو عدم تبعية الإمام لغيره في تلك الصلاة إن الإمامة معناه إيه؟ أن يتبع مصلم آخر في جزء من صلاته غير تابع لغيره فتبعية الإلم لغير مقتلة لصلاة مأموم وذلك إذا كان مسبوق قام للقضاء أو اقتدى مصلم بمن يعتقد إمامته وهو جاه المحدث أيضا الحدث يبطل الصلاة وبالتالي يبطل الإمامة فاضطهر شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم وعليه فهي شرط في صحة الإمامة بدءا وانتهاء والمصنف يشير إلى إمامة المحدث بقوله أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه ومعنى هذا أن الإمام إذا صلى بشخص ثم تبين أنه محدث أو تذكر الحدث وتمادى جهيلا أو مستحيين فإن صلاة من خلفه تكون باطلة كذلك إذا تعمد الإنسان الحدث في الصلاة ولو لم يعمل عملا أو لم يتعمده بل أحدث ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة أو سبقه الحدث أو تذكر في أثناء الصلاة فخرج ولم يعمل به عملا فالصلاة صحيحة لهم حتى ولو كانت صلاة الجمعة ويحصل لهم فضل الجماعة إن استخلفوا وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا القدر من صلاة الجماعة وممن لا تصح إمامته وما زال الحديث موصولا في الدرس الثاني إن شاء الله تعالى عن بقية الأحكام المتعلقة بمن تصح إمامته ومن لا تصح وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته